وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى نوسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعطاة الحجر فانبدتت منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنتم كلوا من طيبات ما ردقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له مسكون هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وقولوا حقته ودخل الباب الجد نغفر لكم خطئ فِيكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَغْشَيْنَا عَلَيْهِمْ رِدَاءً مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ الحِيتَانُ يَوْمَ تَأْتيهِمْ تُرْعَاهُ إذ تأتيهم حيتانهم يوم تبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون